اتحرسا فوجدنا هامئ اتحرسا شديدا وشربا واننا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد واننا لا ندري اشر اريد بما 119. أن أراد بهم ربهم رشدا 110. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 111. وأنا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 119 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 110 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 111 وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 112 فمن أسلم فأولئك 129. وأن القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 110. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عنه ربه يسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ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 إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ 119. وأحصى كل شيء عددا